انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لاواغ حليم وما كان الله ليضل قومًا بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم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 ஃபு ரஹீம்